اللهم وارحم يوم العرض عليك جل مقامنا اللهم وسع علينا قبورنا ونور لنا فيها اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ولحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين وعلى الصراط من العابرين وعن النار مزحزحين وإلى الجنة من الداخلين اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم أضلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم هون علينا سكرات الموت وذكرنا النطق بلا إله إلا الله